126. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 127. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين بيحرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبون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 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يُلِبُّونَ 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَرَاحٌ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ 113. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 114. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم يَأْكُلُونَ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ